وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا أَفَلَا تَعْخِرُونَ أَفَمَا وَعَدَنَاهُ وَأَدًا حَسَنًا فَوَلَتِهِ كَمَنْ من غمرت الحياة الدنيا ثم غوى وما بقي من المحضدين ويا நின மூல்கௌரோ பன உலன பண்ண உஜீ